وغير الهدي الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل عدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لما فرغ شيخ الإسلام رحمه الله من ذكر ما ذكر من الآيات التي استدل بها على ما يجب لله تبارك وتعالى من الصفات وما نزه الله رب العالمين نفسه وانه من الصفات شرع في ذكر الاحاديث التي يستدل بها أهل السنة على ما لله تبارك وتعالى من الصفات الواجبات وما ينفع لله تبارك وتعالى لان القاعدة أننا لا نسمي الله تبارك وتعالى ولا نصفه إلا بما سماه به او وصفه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتاب الله تبارك وتعالى الذي أوحى الله تبارك وتعالى إليه فبلغه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو في الوحي الثاني وهي السنة المطهرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل في أحاديث الصفات الحديث الأول في إثبات نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هنيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأوطيه من يستغفرني فأغفر له هذا الحديث قال بعض أهل العلم إنه من الأحاديث المتواترة واتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة عند أهل العلم بالسنة اتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة عند أهل العلم بالسنة وقال بعضهم إنه من الأحاديث المتوافرة وهذا كما ترى في الصحيحين وفيه صفة فالية من صفات ربنا تبارك وتعالى وهي نزول الله تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا وسلم لأخبار الصحيحين يا فتى ولكن عن التمثيل وفقت أبعد ودعنك تزويقات قوم فإنها بحلتها التعطيل يا صاحي مرتدي فهذا حديث متفق على صحته وفيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه جلت قدرته بهذه الصفة من الصفات الفائلين ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بدلاله نؤمن به ولا نشبهه بنزول المخلوقات لأنه سبحانه ليس كمثله شيء إلى سماء الدنيا سماء الدنيا أي إلى سماء الدنيا من إضافة المنصوف إلى صفته إلى سماء الدنيا من باب إضافة المنصوف إلى صفته يعني إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر برفع الآخر صفة لثلث يبقى ثلث الليل الآخر وفي هذا تعيين لوقت نزوله تبارك وتعالى لوقت النزول الإلهي فيقول سبحانه وتعالى من يدعوني فأستجيب له بالنصب على جواب الاستفهام وعامل النصب هنا المضمرة وجوبا بعد فاء السببية من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأوطيه من يستغفرني فاغفر له واذكر حديث نزوله نصف الدجا في ثلث ليل آخر أو ثاني فنزول رب ليس فوق سمائه في العقل منتنع وفي القرآن فهذا يثبت لله تبارك وتعالى صفة العلو أيضا واذكر حديث نزوله نصف الدجا في ثلث ليل آخر أو ثاني فنزول رب ليس فوق سمائه في العقل ممتنع وفي القرآن فأثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في الآيات وكذلك في ما سمى به نفسه تبارك وتعالى وفيما ذكر أنه نزل وفيما يعرج إليه وفيما وصفه به ربه وفيما وصف به نفسه من الاستواء على عرشه وكذلك ما وصفه به نبيه من نزوله وهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى وبما جعله ضرورة وفطرة في الناس فما رفع يديه داع إلا إلى جهة العلوم لا يجعل يديه إلى السفل أبدا ولا يتوجه القلب أبدا عند الدعاء لا إلى يمين ولا إلى يسار ولا إلى سفل وإنما يتوجه القلب إلى جهة العلو حتى وهو ساجد سبحان ربي الأعلى ونزل الله رب العالمين الآيات البينات وتنزيلها يدل على علوه وأيضا سبحانه وتعالى يصعد إليه ويعبد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرج به صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك نزوله جل وعلا في ثلث ليل آخر أو ثاني واذكر حديث نزوله نصف الدجا في ثلث ليل آخر أو ثاني فنزول رب ليس فوق سمائه في العقل ممتنع وفي القرآن المعطنة كما هو معلوم يعاملون هذا الحديث بالتأويل والتحريف والتخريف لأنهم لا يستطيعون رده هذا حديث ثابت متفق على صحته بل قال بعض أهل العلم إنه من الأحاديث المتواثرة وإجماعهم على أنه من الأحاديث المشهورات المصطفية عند أهل العلم بالسنة فلا يرد. فماذا يصنعون معلوم أن هؤلاء من أهل الأهواء إذا أتاهم يخالف أهواءهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم يعاملونه بإحدى طريقتين الأولى أنهم يكذبونه يكذبون تلك الأخبار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطيعوا فإنهم يقومون بالتحريف وأما أهل الشنة فإنهم بعد أن ذكر المعطلة قال عنهم والآخرون أتوا بما قد قاله من غير تحريف ولا كتمان قالوا تلقينا عقيدتنا عن الوحيين بالأخبار والقرآن فالحكم ما حكم به لا رأي أهل لاختلاف وظن ذي الحسدان آراؤهم أحداث هذا الدين ناقضة لأصل طهارة الإنسان فأهل الأهواء آراؤهم حدث في دين الله هو أصل النقض لطهارة الإنسان آراؤهم أحداث هذا الدين ناقضة لأصل طهارة الإنسان آراؤهم ريح المقاعد أين تلك الريح من روح ومن ريحان قالوا وأنت رقيبنا وشهيدنا من فوق عرشك يا عظيم الشان إن أبينا الندين ببدعة وضلالة أو إفك ذي بهتان هذا كلام أهل السنة إيمانهم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا أي قال أهل السنة وأنت رقيبنا عند العرض عليه تبارك وتعالى قالوا وأنت رقيبنا وشهيدنا من فوق عرشك يا عظيم الشان إن أبينا الذين ببدعة وضلالة أو إفك ذي بهتان لكن بما قد قلته أو قاله من قد أتانا عنك بالفرقان وكذاك فارقناهم حين احتياج الناس للأنصار والأعوان كي لا نصير مصيرهم في يومنا هذا ونطمع منك بالغفران فمن الذي منا أحق بأمنه فاختر لنفسك يا أخ العرفان لا بد أن نلقاه نحن وأنتم في موقف العرض العظيم الشاني وهناك يسألنا جميعا ربنا ولديه قطعا نحن مختصمان فنقول قلت كذا وقال نبينا أيضا كذا فإمامنا الوحيان ففعل بنا ما أنت أهل بعد ذا نحن العبيد وأنت ذو إحسان أفتقدرون على جواب مثل ذا أم تعدلون إلى جواب ثاني ما فيه قال الله قال رسوله بل فيه قلنا مثل قول فلان وهو الذي أدت إليه عقولنا لما وزن الوحي بالميزان إن كان ذلكم الجواب مخلصا فانضوا عليه يا ذو العرفان فالله ما بعد البيان لمنصف إلا العناد ومركب الخضلان نعوذ بالله من الخبلا قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزوله تعالى حقيقي لأنه كما مر علينا من قبل كل شيء كان الضمير يعود فيه إلى الله فهو ينسب إليه حقيقة ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة نجولا حقيقيا فعلينا أن نؤمن به ونصدق به ونقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وهي أطرب السماوات إلى الأرض والسماوات سبع، وإنما ينزل عز وجل في هذا الوقت من الليل للقرب من عباده جل وعلا كما يقرب منهم عشية عرفة حيث يباهي بالواقفين الملائك كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم أكثر من أن يعكق الله فيه عبدا من النار من يوم عرف وإنه لا يدن ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء وقوله صلى الله عليه وسلم كل ليل يشمل جميع ليالي العام يعني هذا النزول يكون في كل ليل في ذلك الوقت الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يبقى ثلث الليل الآخر الليل يبتدأ من غروب الشمس اتفاقا لكن حصل الخلاف في انتهائه هل يكون بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس الظاهر أن الليل الشرعية ينتهي بطلوع الفجر والليل الفلكية ينتهي بطلوع الشمس ففارق بين الليل الشرعي والليل الفلكي الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر والليل الفلكي ينتهي بطلوع الشمس قوله صلى الله عليه وسلم فيقول يعني ربه تبارك وتعالى من يدعوني؟ من استفهام؟ من يدعوني للتشويق؟ فيقول ربنا تبارك وتعالى من يدعوني استفهام للتشويق فقوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الأليم هذا للتشويق فيقولون دلنا نريد أن نعرفه وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في ذلك النزول الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من يدعوني من استفهام للتشويق يدعوني أن يقول يا رب يدعو ربه من يدعوني فأستجيب له بالنصب لأنها جواب الطلب من يدعوني فأستجيب له من يسألني يقول أسألك الجنة أو نحو هذا من يستغفرني يقول اللهم اغفر لي أو أستغفرك اللهم من يدعوني من يسألني من يستغفرني من يستغفرني فأغفر له المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه فبهذا يتبين لكل إنسان قرأ هذا الحديث أن المراد بالنزول هنا هو نزول الله تبارك وتعالى نفسه نزول الله نفسه ولا نحتاج أن نقول بذاته يعني هل نحتاج إلى القول؟ ينزل ربنا تبارك وتعالى بذاته أم أن ظاهر اللفظ الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم يغني عن ذلك الحق أنك لا تحتاج ما دام الفعل إضيف إلى الله تبارك وتعالى وكان له سبحانه لكن بعض العلماء قالوا ينزل بذاته لأنهم لجأوا إلى ذلك واضطروا إليه لأن هناك من حرف الحديث وقال الذي ينزل أمر الله وقال آخرون من المخرفة المخرفة بل الذي ينزل رحمة الله وقال آخرون بل الذي ينزل ملك من ملائكة الله فلما أتوا بهذا التحريف اضطر آل السنة من علمائنا رحمة الله عليهم إلى القول ينزل بذاته والحق أنك لا تحتاج إلى هذا ولا تضطر إليه إلا إذا أدخلك من أدخلك من أولئك المحرفة المخرفة في أمثال تلك المضائق التي يأتون بها شغبا وتشغيبا على أهل السلطة وهذا الذي قالوه باطل فإن نزول أمر الله تبارك وتعالى دائما وأبدا هم يقولون الذي ينزل هو أمر الله وأمر الله نزله دائما لا يحتاج إلى هذا التحديد الزمني الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يختص نزول أمر الله رب العالمين بالثلث الأخير من الليل قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه وقال سبحانه وإليه يرجع الأمر كله فلا يحتاج إلى هذا التقصيص الزماني وأما قولهم تنزل رحمة الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فسبحان الله الرحمة لا تنزل إلا في هذا الوقت قال تعالى وَمَا بِكُمْ مِنْ نَعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ كل النعم من الله تبارك وتعالى وهي من آتاء رحمة الله رب العالمين وهي تتتابع كل وقت ثم تقول أي فائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا لأنه ذكر أن النزول إلى السماء الدنيا فإذا كانت الرحمة ستنزل إلى السماء الدنيا فأي فائدة؟ تعود علينا إذا كانت الرحمة ستنزل إلى السماء الدنيا إذا أول من أول وحرف من حرف ذلك النزول بقوله هي رحمة فتنزل الرحمة إلى السماء الدنيا ثم تقول لمن حرف قائلا إنه ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى الذي ينزل ليس هو الله تبارك وتعالى حقيقة وإنما ملك من الملائكة فتقول هل من المعقول أن الملك من ملائكة الله تبارك وتعالى يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له كيف يكون هذا؟ فهذا كما ترى من كلام أهل التحريف وهذه الأخوال كلها تحريف باطل يبطله الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ الشارح رحمه الله والله ليس أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس أنصح لعباد الله من رسول الله وليس أفصحة قولهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا ذكر العلم والنصحة والفصاحة لأن الإنسان إذا ذكر كلاما وهذا الكلام لا يقوم مرادا ظاهره فإن ذلك إنما يقول. في مثل هذا الموطن الجليل في مسائل الاعتقاد والعبادة والتشريع لا يقول إلا للجهل ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله تبارك وتعالى من جميع الخلق فلا يمكن أن يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا إلا عن علم أوحاب الله تبارك وتعالى إليه وأعلمه الله رب العالمين به وأما من يقول كلاما لا يراد ظاهره في مثل هذا السياق فإما أن يكون عن جهل وهو منتفن هنا أو عن غش لعباد الله تبارك وتعالى وهذا منتفن هنا فهو أنصح الخلق للقل صلى الله عليه وسلم أو عن عين وثهاهة فلا يستطيع أن يبين عن المراد وهذا منتَفٍ أيضاً لأن النبي أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم وأفسح من تكلم بليسان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ليس أعلم بالله من رسول الله وليس أنصح العباد الله من رسول الله وليس أفسح في قولهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون إن الله ينزل إذا نزل أين العلو؟ وإذا نزل أين الاستواء على العرش؟ إذا نزل فالنزول حركة وانتقاء. إذا نزل فالنزول حادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث أذيع تراضته. فيقالها لا جدلاً باطلاً وجدلاً بالباطل وليس بمانع من القول بحقيقة النزول. هل أنتم أعلم بما يستحقه الله عز وجل من أصحاب الرسول؟ صلى الله عليه وسلم يعني هذه الاعتراضات أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعترضوا بها أبدا وهذه الاحتمالات ما تكلم بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبد وإنما قالوا سمعنا وأطعنا وأمنا وقبلنا وصدقنا فهل أنتم أعلم بما يستحقه الله عز وجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم أيها الخالفون المخالفون تأتون الآن وتجادلون بالباطل وتقولون كيف وكيف نحن نقول ينزل ولا نتكلم عن استوائه على العرش هل يخلو منه العرش أو لا يخلو أما العلو فنقول ينزل لكنه عال عز وجل على خلقه لأنه ليس معنى النزول أن السماء تقله وأن السماوات الأخرى تظلم إذ إنه لا يحيط به شيء من مخلوقات فهو نجول يتناشر مع تماله نزول يليق بذاته التي ليس كمثلها ذات فهذه صفة من صفات ربنا رب الأرض والسماوات فتكون على قدر الذات وذات ربنا ليس كمثلها ذات وإذن فنزوله ليس كمثله نزول، وكل ما دار بذلك فالله على خلاف ذات فإذا ما قلت إنه ينزل فيخلو منه العرش أو إنه تبارك وتعالى ينزل والنزول حادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث إذا قلت ينزل فحينئذ أي صفة العلوم فهذا كله إنما جاء إلى خاطرك من أجل أنك قلت نزوله تبارك وتعالى وهو ليس كمثله شيء على نزول المخلوقات فوقع هذا الوهم الكبير فهو سبحانه وتعالى السماء لا تقله والسماوات الأخرى لا تظله لأنه لا يحيط به شيء من مخلوقات هو ينزل حقيقة ما علوه حقيقة ليس كمثله شيء الإسواء على العرش تعل ليس من صفات الذات وليس لنا حق يقول الشيخ رحمه الله الشارع فيما أرىك أن تكلم هل يخلو منه العرش أو لا يخلو يقول بل نسكت كما سكت عن ذلك الصحابة رضي الله عنه وأرضاه فلم يتكلموا في ذلك وهم أعلم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل من جاء بعده فلم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف ينزل إلى سماء الدنيا ويكون مستويا على العرش هل يخلو منه العرش أم ينزل إلى سماء الدنيا مع استوائه على عرشه ولا يخلو منه العرش لم يتتلم الأصحاب رضوان الله عليهم في شيء من ذلك وعدم الكلام فيه هو مذهب الشيء الشارح رحمه الله تعالى وأما شيخ الإسلام فله في رسالة العرشية رأي آخر إذا كان علماء السنة لهم في هذا ثلاثة أطوال قول بأنه يخل منه العرش وقول بأنه لا يخل منه العرش وقول بالتوقف الذي صار إليه الشيخ الشارح أننا لا نسأل هذا السؤال ولا نتكلم بهذا الكلام ويسعنا ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونثبت لله ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فنقول إن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه وهذا من الصفات الفعلية وأنه ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كما أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا من الصفات الفعلية فنثبت لله تبارك وتعالى ذلك وذلك ونثبت لله تبارك وتعالى صفة العلو وهي صفة ذات صفة ذات كما هو معلوم فصفة العلو لله تبارك وتعالى صفة العلو للله تبارك وتعالى صفة ذات يقول ليست هذه صفة يعني صفة النزول أو صفة الاستواء على العرش من صفات الذات أما العلو فنحن نثبت النزول لله تبارك وتعالى وهو صفة فعل مع إثبات العلو لله تبارك وتعالى وهو صفة ذات وأما خلو العرش منه وأما الاستواء فهذا شيء آخر العلماء علماء وأهل السنة لهم في هذا ثلاثة أقوان القول الأول أنه يخلو منه العرش سبحانه وأما الثاني فأنه لا يخلو منه العرش وأما الثالث فقول بالتوقف شايف الإسلام رحمه الله في الرسالة العرشية يقول إنه لا يخلو منه العرش لأن أدلة استوائه على العرش محكمة والحديث هذا محكم يعني حديث النجوم والله عز وجل لا تقاس صفاته بصفات الخلق فأجب علينا أن القيم نصوص الاستواء على إحكامها ونص النزول على إحكام فهذا محكم وهذا محكم ونقول هو مستوى على عرشه نازل إلى السماء الدنيا والله أعلم بكيفية ذلك وعقولنا أكثر وأدنى وأحقر من أنطحية تحيط بالله عز وجل الذين ذهبوا إلى تأويل والتعطيل من الأشاعرة وغيرهم صاروا يتنبرون على مثل هذا القول لشيخ الإسلام المهم أن القول الثاني هو التوقف يقولون لا نقول يخلو ولا لا يخلو الثالث أنه يخلو منه العرف الصواب كما ترى في قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والسلامة لأن تذيرا من العقول لا تتحمله. أمثال هذه الأمور في دين الله تبارك وتعالى لأنها ليست على قدر من العلم وليست النفوس على قدر من النقاء لتحملها فتكون السلامة فيما ذاب إليه الشيخ صالح رحمه الله تعالى عندما قال إن هذا الأمر يقول لا نتكلم فيه لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتكلموا فيه يقول الصحابة رضي الله عنهم سكتوا عن ذلك الاستواء على العرش فعل ليس منصفات الذات ليس لنا حق فيما أرى يقول الشيخ الشارح رحمه الله أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لا يخلو هذه المسألة يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش يقول الشيخ محمد بن صالح رحمه الله نسكت كما سكت عن ذلك الصحاب رضي الله عنه وهذا كما ترى رأي Toughball. شيخ الإسلام يقول نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه.. فهذا محتم وكذلك نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته له نبي صلى الله عليه وسلم وهذا محتم فيبقى هذا على إحكامه وهذا على إحكامه فنقول ينزل ربنا تبارك وتعالى نجونا يليق بذاته تبارك وتعالى ويستوي على عرشه استواء يليق بذاته تبارك وتعالى وأورد المتأخرون الذين عرفوا أن الأرض كروية وأن الشمس تدور على الأرض إشكالا قالوا كيف ينزل في ثلث الليل وثلث الليل إذا تقل عن مكان ذهب إلى مكان آخر أفيكون نازلا دائما يعني ثلث الليل هاهنا إذا منقضى يدخل على مكان آخر مصاقب ثم إذا من قضى عن ذلك المقام أو المكان انتقل إلى مكان ثالث وهكذا فيقول نازلا دائما قال الشيخ رحمه الله فنقول آمن أولا بأن الله ينزل في هذا الوقت المعين وإذا آمن ليس عليك شيء وراء ذلك لا تقل كيف وكيف بل قل إذا كان ثلث الليل في مكان فالله تبارك وتعالى ينزل في ذلك الوقت وإذا كان في مكان آخر ثلث الليل فإنه ينزل فيه تبارك وتعالى. فإذا طلع الفاجر انتهى وقت النزول في كل مكان بحسبه ولا تقل فإنه يكون نازلا دائما أو لا يكون نازلا دائما فهذه المعارضات التي يريدها من يريدها من أصحاب الشبهات على كلام الله رب العالمين وكلام سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم في أمثال هذه الأمور التي لا تعلم من قبل العقل وإنما هي متعلقة بالصفات ربنا تبارك تعالى هذه الإيرادات والإشكالات والاعتراضات إنما هي من الخزعبلات فعليك أن تؤمن بما أخبر به الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فموقفنا أن نقول إن نؤمن بما وصل إلينا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل ويقول من يدعوني فأستديب له من يسألني فأوطيه من يستغفرني فأغفر له هذا موقفنا تجاه ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى وهي صفة فعلية من صفات الله جل وعلا قال الشيخ الشارح رحمه الله من فوائد هذا الحديث أولا إثبات العلو لله تبارك وتعالى من قوله ينزل ثانيا إثبات الأفعال الاختيارية التي هي الصفات الفعلية من قوله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخرة لأن الصفات الفعلية تكون متعلقة بالمشيئة فإذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعل والله تبارك وتعالى جلت قدرته صفاته الفعلية منها ما هو معلوم السبب كما سيأتي في الضحك والعجب والرضا ومنها ما هو غير معلوم السبب كهذه الصفة الفعلية من صفات الله تبارك وتعالى وهي النزوء فهذه الصفة لا يعلم سببها وإنما هي صفة فعليات متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى ثالثا إثبات القول لله تبارك وتعالى من قوله يقول حين يبقى ثلث الليل الآخر من يدعوني من يسألني من يستغفرني رابعا إثبات الكرم لله عز وجل من قوله من يدعوني من يسألني من يستغفرني وأما من الناحية المسلكية ففي الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم هذا الجزء من الليل ويسأل الله عز وجل ويدعوه ويستغفر فهذا فيه أكبر الحب وأعظم الحث على استغلال هذا القجر من الليل في الإقبال على الله تبارك تعالى سؤالا ودعاء واستغفار ما دام الرب سبحانه يقول من يدعوني من يستغفرني ومن للتشويق فينبغي لنا أن نستغل هذه الفرصة لأنه ليس لك من العمر إلا ما أمضيته في طاعة الله تبارك وتعالى. ستمر بك الأيام فإذا نزل بك الموت فكأنك ولدت تلك الساعة وكل ما مضى ليس بشيء وكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذاك الثاني فيقول لست بسائل غيري بأحوال العباد أنا العظيم الشان. من ذاك يسألني فيعطى سؤله من ذا يتوب إلي من عصياني من ذاك يسألني فأغفر ذنبه فأنا الودود الواسع الغفراني من ذا يريد شفاءه من سخمه فأنا القريب مجيب من ناداني ذا شأنه سبحانه وبحمده حتى يكون الفجر فجرا ثاني الحديث الثاني في إثبات الفرح لله تبارك وتعالى وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم في المتفق على صحته من رواية عدة من الصحابة رضي الله عنه لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته الحديثة أي أذكر الحديثة فقوله الحديثة منصوب بفعل مقدر أي أكمل الحديث لأنه اقتصر على موطن الشاهد منه فقال لله أشد فرحا بثوبة عبده من أحدكم براحلة الحديث. ثم قال رحمه الله متفق عليه حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وهذا لفظ مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية والأرض الدوية هي الأرض القفر والفلاة الخالية لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة يعني هي موضع خوف الهلاك مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت أي راحلته بما عليها فطلبها حتى أدرته العطش ثم قال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه فلالله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته وزاده أي براحلته وبزاده وفي رواية أن هذا الرجل عندما يجد الناقة وعليها زاده وشرابه بعد أن أيسى من وجدانها وأيقن بالهلاك يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطاء من شدة الفرح وهذا لفظ البخاري يقول حينئذ من فرح مستفزا بفرحه يقول لربه تبارك وتعالى اللهم أنت عبدي وأنا ربك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطاء من شدة الفرح قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله هذه اللام لام الابتداء ولذلك الاسم بعدها لفظ الجلالة مرفوع مبتدأ أتى الاسم بعدها مرفوعا لأنه يعرب مبتدأ فهذه لام الابتداء لام الابتداء هذه تكون مفتوحة لالله بخلاف لام الجر تقول لله فلام الجر تخفض الاسم بعدها وتكون هي مكسورة لله رب العالمين وأما ها هنا فاللام كما ترى لام الابتداء وهي مفتوحة والاسم بعدها يكون مرفوعا لأنه يعرب مبتدا مبتدا ونحوية قلت لها عريبي ليا حبيبي جار عليه الحب وعتده فقالت حبيبي مبتدا فقلت لها ضميه إن كان مبتدا لأن المبتدا يضم فقلت لها ضميه إن كان مبتدا لله أشد خبر المبتدا فرح تميز قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر الشاهدة الحديثة أي أكمل الحديث فهي منصوبة بفعل مقدر أي أكمل الحديث فقد اقتصر الشيخ رحمه الله على الشاهد والحديث قال الشيخ الشاريخ رحمه الله أن هذا الرجل كان معه راحلته عليها طعامه وشرابه فظلت عنه فذهب يطلبه فلم يجده فأيسة أي يائسة من الحياة بالقلب المكاني أيسة ويائسة من الحياة ثم الضجعة تحت شجرات ينتظر الموت فإذا بخطام ناقتي متعلقا بالشجر ولا أحد يستطيع أن يقدر هذا الفرح إلا من وقع فيه فأمشك بخطام ناقتي وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أقطاء من شدة الفرح. هذا هو المعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قال لم يملك كيف يتصرف في الكلام من شدة الفرح. فالله عز وجل أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل براحلة ليس الله عز وجل بمحتاج إلى توبتنا بل نحن مفتقرون إليه في كل أحوالنا لكن لكرمه جل وعلا ومحبته للإحسان والفضل والجود يفرح هذا الفرح الذي لا نظير له بتوبة الإنسان إذا تاب إليه قال الشيخ رحمه الله الشارح في الحديث إثبات الفرح لله عز وجل فنقول في هذا الفرح إنه فرح حقيقي لله وأفرح فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق على صحة لربه تبارك وتعالى وهو أعلم الخلق بربه هذه الصفة وهي صفة من صفات الفعل صفة فعلية وهي صفة الفرح فأثبتها لله تبارك وتعالى فهذا فرح حقيقي وأشد فرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا مما يعرفه الناس ويعانونه ويزاولونه في الحياة ويقصونه وهو حال ذلك الرجل الذي فقد النوقة عليها طعامه وشرابه فلما أيسا منها استيقظ فإذا هي لديه عليها الطعام والشراب فيقول إن الله تبارك وتعالى أفرح بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته فأثبت فرحا وهو فرح حقيقي وهو أشد فرح ولكنه ليس كفرح المخلوق الفرح في اللغة السرور ولذة القلب الفرح في اللغة السرور ولذة القلب والفرح بالنسبة للإنسان نشوة وخفة يجده الإنسان من نفسه عند حصول ما يسره ولهذا تشعر بأنك إذا فرحت بالشيء كأنك تمشي على الهواء ولكن بالنسبة لله عز وجل لا يفسر الفرح بمثل ما نعرفه من أنفسنا فنقول الفرح بالنسبة لله رب العالمين فرح يليق به عز وجل مثل بقية الصفات فالقول في آلنا الصفة كالقول في المجول كالقول في العلم أيضا وهو من صفات الذات كالقول في الحياة بل القول في هذه الصفات كالقول في الذات لأنك تقول للمعترض من المؤولة المحرفة المخرفة تقول تثبت لله ذاتا فإن قال نعم فنقول هذه الذات تماثل شيئا من ذوات المخلوقين يقول لا بل أثبت لله ذاتا لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين فيقال القول في الصفات فالقول في الذات فأثبت لله من الصفات ما هو لائق بحقه تبارك وتعالى لا يقم به وتكون صفاته على قدر ذاته فأثبت لله تبارك وتعالى من الصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم على نفس النحو الذي أثبتك به الذات وهو أنه ليس كمثله شيء فالقول في الذات فالقول في الصفات يقول لك لا هذه الصفات التي تثبتونها بأمثال هذه النصوص نحن لا نثبتها على هذا الله نقول حسنا ماذا تصنعون بها يقولون نحن نؤولها بما يليق بذاته تبارك وتعالى فنقول هل تثبتون لله تبارك وتعالى الإرادة هم لما رأوا التخصيص في الأكوان لم يجدوا مطرا من إثباتي الإرادة للرحيم الديان فأثبتوا الإرادة عقل وقالوا إن التخصيص يسوقنا سوقا إلى إثبات هذه الصفة لله رب العالم فنقول تثبتون لله الإرادة يقولون نعم، نقول إذن كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله وهذا كل من كلام الشيخ الإسلام في التجمورين رحمه الله رحمة واسعة فيقال ولكن من المخلوقات ما هو مريد كما هو معلوم بل كل المخلوقات لها إرادة فإن الله تبارك وتعالى أخبر أنه ما من شيء إلا يسبح بحمد ربه والتسبيح يكون لله وحده فالتسبيح لله فهذا تسبيح بحمد الله ففيه قصد والقصد لا يكون إلا بالإرادة وأيضا فيه إخلاص لأنها تسبح لله وحده تبارك وتعالى والإخلاص لا بد له من إرادة بل إن الله رب العالمين أخبر أن الجمادات لها إرادة فما في هذا ضنا وكما في ذكر ذلك صراحة ونصا في إرادة الجدار فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام فأثبت للجدار إرادة فاذا اثبتم الاراده لله كنتم ممثلين ومشبهين لله بخلقه فما تقولون القول في النزول والقول في الاستواء والقول في الضح وفي الفرع وفي العدم القول في بقيه هذه الصفات كالقول في الاراده كالقول في الذات فالقول في الصفات كالقول في الذات والقول في بعض الصفات كالقول في بعضها الاخر فالذي تقولون به وتثبتونه نلجمكم بما يثبته الكتاب وتثبته السنة مما تحرفون بمثل ما أثبتتم به ما أثبتتموه عقلا في زعمكم وإلا وقعتم في التناقض ولا محام هذه الاستدلالات متينة جدا ومفحمة كأنما تلقم بها الخصم حجرا فيشرق به يموت فالفرح بالنسبة للإنسان نشوة وخفة يجده الإنسان من نفسه هذا للإنسان فإذا وصف الإنسان بأنه فرح فرح فهو كذلك وأما الله فإذا وصف بصفة الفرح فينبغي أن تكون على قدر ذاته وذاته ليس كمثل هذا. فنثبت لله ما أثبته لنفسه من الصفات في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في ذلك فنؤمن بأن الله تعالى له فرح كما أثبت ذلك أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم محمد النبينا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الخلق للخلق وأبصح الخلق فيما ينطق به عليه الصلاة والسلام وطالما دندن حول هذا المعنى كما مر ذلك كثيرا وقد أعاده الشيخ اعتمادا على أنه قد ذكره تفصيلا فيما سبق أنه لا يمكن أن يراد غير الظاهر إلا لسبب ما هو أنه لو رجعت إلى إتلاف الكائنات لو رجعت إلى إتلاف الكائنات لوجدت أن الخلف من المؤولة المحرفة المخرفة يقولون عندما يسألوا ما الذي يدعو إلى ذكر الاستواء في الكتاب والسنة ثم لا يراد ظاهره ومن اعتقد ظاهره كان كافرا عندكم لأنه يشبه الله بخلقه ويثبت الجسمية والجهة والتحيز على النحو الذي يخرج به من الملة فما يبدعون فلماذا ذكره يقولون ليمتحن خلقه ما شاء الله ليمتحن خلقه ليكثرهم ليقعوا في الكفر لماذا الله رب العالمين أعلموا بذاته بنفسه من كل أحد الله رب العالمين لا يريد لخلقه عنة ولا هلاك بل لا يريد لهم إلا الخير الله رب العالمين تبارة وتعالى أرسل إلى الناس الرسل وأنزل الكتب مصحا لهم حتى لا يضلوا وحتى لا يطورطوا في الضلاب فيكون ظاهر كلامه كفرا هذا محال ومن قال إن ظاهر نصوص الكتاب والسنة كفر فهو كافر فهذا المضي كما ترى حشر الناس فيه أنفسهم بغير موجب كما قالوا في أبي حامد الغزالي إنه دخل بطون الفلاسفة ثم لم يستطع أن يخرج منه والذي أدخل نسأل الله العفيد دخل بطون الفلاسفة ثم لم يستطع أن يخرج منه فكذلك هذا المضيق هو مضيق مفتعل وأما ما كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يذعبون إلى شيء من هذا فهذا كله إنما هو آثار من آثار الأقض بالمنطق اليوناني والفلسفة اليونانية فإنها لما ترجمت وما دخلت على قوم إلا أفسدت عليهم عقيدتهم لأنه كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة الواسعة لما أرسل المأمون إلى حاكم قبرص من أجل أن يرسل إليه ما هنالك من كتب الأوائل جمع بطارقته من أجل أن يستشيره فقالوا له أرسلها إليه فإنها ما دخلت على أهل ملة إلا أفسدت عليهم ملة فلما دخل المنطق الأرستي لما دخل المنطق اليوناني والفلسفة اليونانية على المسلمين أفسد عليهم الاعتقاد، ولما دخل التصوف الفارسي على المسلمين أفسد عليهم العبادة والخلاص أن نعود إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمن بالله وبكتابه بكلامه على مراد ونؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وبكلامه على مراد فنؤمن بالله وبكتاب الله على مراد الله ونؤمن برسول الله وبكلام رسول الله على مراد رسول الله ونتهي الأمر ونفرغ للعبادة على النحو والدعوة على النحو ونخرج من هذا المضيق الذي حشرت فيه الأمة أن تستطيع منه خلاصا والأمر يسير نسأل الله أن يسر لنا كل أمر عسير يقول الشيخ رحمه الله تعالى ونحن على خطر إذا قلنا المراد بالفرح الثواب لأن أهل التحريف يقولون إن الله لا يفقه والمراد بالفرح إثابته التائبة أو إرادة الثوان لأنهم هم يثبتون أن لله تعالى مخلوق باين منه وهو ثواب ويثبتون الإرادة لأنهم لا يجدون مخرجا ولا مناصا عن إثباته لأن التخصيص يدعو إلى إثبات الإرادة لأن الإرادة صفة بها تخصيص الممكنات ببعض وجوهها الممكنة في تعريفها الإرادة أن تخصص هذه إرادة أن تخصص يعني أن يكون المخلوق في الرحم ذكرا أو أنثى طويلا أو قصيرا أبيض أو أصفر أو أسود أو أحمر وأن تكون عيناه على صفة كذا أو كذا أو كذا ويداه وأن يكون شعره إلى غير ذلك هذا كله في هذا الخلق الإنساني في الرحم يحتاج إلى هذا التخصيص إلى غير ذلك في هذه الممكنات في هذا القوم الحادث الذي أوجده الله رب العالمين وأحدثه فيقولون هذا التخصيص بالاختلاف في الكائنات يدل على ثبوت صفة الإرادة فلا يستطيعون أبدا فتاة من إثباتها ولو استطاعوا لنفوها أيضا فيثبتون الإرادة ويثبتون الثواب ويقولون الثواب خلق دائم عن الله تبارك وتعالى ويثبتون الإرادة ويقولون في الفرح هو الثواب المخلوق فهذا هو الفرح أو يقولون إرادة الثواب لأنهم يثبتون الإرادة تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا وتفسير الرضا بإرادة الثواب كل ذلك نافل وتعطيل لفرحه تبارك وتعالى ورضاه هذه صفات من صفات الفعل لله تبارك وتعالى النجود والفرح كما معنى في هذا الحديث والرضا كما سيأتي إن شاء الله والضحك والعجب كل هذه من صفات الفعل ثابتة لله رب العالمين تفسيرها بالعزمها والقول بأن الفرح هو الرضا أو الرضا هو إرادة الثواب كل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه وتعالى وفرحه تعالى لا يشبه فرح أحد من خلقه لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته فسببه كمال رحمته وإحسانه الذي يحبه لعباده تبارك وتعالى ويحب لهم أن يتعرضوا له وأما غايته فإتمام نعمته على التائبين المنيبين إليه من عباده فلا يشبه فرح المخلوقين ولو أنك نزهت رب تبارك وتعالى في الأصل عن مشابهة المخلوقين ما وقعت في هذا المضيط وإنما كما كرر ذلك طويلا وكما سيأتي إن شاء الله رب العالم لا يحرف أحد نصنيك بدعوة تنزيل إلا وقد وقع أولا في التشبيه أو التمثيل أو التكسير فيريد أن يفرغ من هذا فيقع حينئذ في هذا التعطيل والتحريف والتخريف والتأويل وليس كذلك لو أنك في البداية قلت الله رب العالمين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فذاته تبارك تعالى ليس كمثل هذا. فوجوده ليس كمثله وجود فتثبت له صفة الوجود وكذلك للمخلوقات الموجودة هذه الصفة ولكن هذه للمخلوقات وهذه للخالق العظيم ثم بعد ذلك تثبت ما أثبت لنفسه تبارك تعالى من الصفات في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير ما مشابهه إن اتفق النرض واختلف الوصف على حسب الموصوف كما مر ذلك طويلا في هذا الباب الذي ظل فيه من ضل من أهل الظلام ومن المحرفة والمؤولة والمعطلة نسأل الله السلامه والعافية والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتزي لولا أن هدانا الله فوالله إنها لمحض منه من الله رب العالمين الذي رفع السماء بلا عمد فالحمد لله رب العالمين نقول المراد بالفرح الفرح حقيقة مثلما أن المراد بالله عز وجل نفسه حقيقة ولكننا لا نمثل صفاتنا بصفات الله أبدا ويستفاد من هذا الحديث مع إثبات الفرح لله عز وجل كمال رحمته جل وعلا وكمال رأفته بعباده حيث يحب رجوع العاصي إليه هذه المحبة العظيم هارب من الله ثم وقف ورجع إلى الله يفرح الله به هذا الفرح العظيم فهذا دال على كمال رحمته وكمال رأفته بخلقه تبارك وتعالى وأما من الناحية المشلكية فيفيدنا أنه ينبغي علينا أن نحرص على التوبة غاية الحرص كلما فعلنا ذنبا تبنا إلى الله تبارك وتعالى منه فلتعالى تعالى في وصف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة فاحشة أي فاحشة مثل الزنا أو فعلوا فعل لوط أو وقعوا في نكاح ذوات المحارم أي فاحشة قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقة وساء سبيلا فوصف هذه بالفحش وذكر أنها فاحشة وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال لوط لقوم أتأتون الفاحشة وصف الله رب العالمين المتقين بقوله والذين إذا فعلوا فاحشا أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فإذا وقعوا في فحش أي فحش والفواحش منها ما نص عليه وهي التي تستبشؤ من كبائر الاثم فتكون عظيمة في فحشها كالزنا وعمل قوم لوك وكذلك إتيان ذوات المحارم كما وصف الله رب العالمين ذلك بذلك والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله ذكر الله تعالى في نفوسهم ذكر عظمته وذكر عقابه وذكر ثوابه وعطائه للتائبين فاستغفروا لذن به ما فعل لكنهم ذكروا الله تعالى في نفوسهم واستغفروا لذنوبهم فيغفر الله رب العالمين لهم والدليل ومن يغفر الذنوب إلا الله فأنت إذا علمت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي لا نظير له كما أخبر عن ذلك أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم فلا شك أنك حينئذ سوف تحرص غاية الحرس على التوبة ثم استقرض الشيخ الشارح رحمه الله في بيان فائدة تتعلق بشروط التوبة فذكرها استطرادا رحمه الله تعالى رحمة واسعة فقال للتوبة شروط خمسة الأول الإخلاص لله عز وجل بأن لا يحملك على التوبة مراءات الناس أو نيل الجاه عندهم أو ما أشبه ذلك من مطاصد الدنيا وقل أن يلتفت إلى هذا الشرط كثير ممن يتوبون ظاهرة لأنه ربما تاب لأنه مل أن ينظر إليه الناس نظر الدون وأنه صار في المجتمع سافلا فمل تلك الحال وأراد أن يرفع الخصيصة فيقلع عن الذنب الطرارة أو يقلع عن الذنب لليل وفر، ويأتي ببقية الشروط الظاهرة مع إغفار هذا الأصل الأصيل ولا تصح التوبة إلا به بل لا يصح عمل ولا يقبل عند الله إلا إذا أتى الآتي به وهو الإخلاص فأن يخلص لله عز وجل ولا يحمله على التوبة مرآة الناس أو نيل الجاه عنده أو أن يرفع خصيسته عند الناس بعد أن تدن بما أخذ به من تسفل ذو مواقعة الذنوب فهذه المقاصد من مقاصد الدنيا ينبغي عليه أن ينفيها جانبا وأن يخلص لله رب العالمين في التوبة ثم يأتي بالشرط الثاني وهو الندم فيندم على المعصية ويقلع عنها ومن الإقلاع إذا كانت التوبة في حق من حقوق الآدميين أن يرد الحق إلى صاحبه أما إذا كان مغتصبا حقا من حقوق العباد ثم يقول تبت إلى الله وحق العبد في يده فهل هذه توبة؟ إنه من الإقلاع عن الذنب إذا كانت التوبة في حق آدم أن يرد الحق إلى صاحبه والرابع من شروط التوبة العزم على أن يعود إلى التوبة في المستقبل يعني أنه يبتعد عن الذنب وفي نفسه أنه يعود إليه إذا سنح يعني إذا ما تعذرت الأسباب تاب إذا تعذرت الأسباب تاب فإذا ما توفرت الأسباب نقض المتاب فإذا ما توفرت الأسباب بعد وسنحت الفرصة أتى بالذنب مرة أخرى وهو مقيم عليه بدءا لأنه لم يقلع عنه حقيقة وإنما هو عاقد قلبه بعزم وإخلاص على مواقعة الذنب متى توفرت أسباب هذا لا يسمى تائبا لا بد أن يكون مخلصا نادما مقلعا عن الدم عازما على عدم العود إليه في المستقبل وأن تكون التوبة في وقت القبول وينقطع قبول التوبة بالنسبة لعموم الناس بطلوع الشمس من مغربها وبالنسبة لكل واحد بحضور أجله فإذا غرغر وبلغت الروح الحلقور فإنه لا تقبل توبته حينئذ فلا تعانا وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الآن ليست التوبه لهؤلاء وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان لابد أن يموت تائبا قبل أن يغرغض أما أن يموت فائبا في حال الغرغر فإنه لا يعد تائب فعليه أن يتوب قبل الغرغر وقبل أن تبلغ الروح الحلقو وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زمن التوبة ينقطع إذا طلعت الشمس من مغربها والناس يومئذ يؤمنون ولكن لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فإذا طلعت الشمس من مغربها فإنه حينئذ لا تنفع التوبة فالتوبة ينبغي أن تكون في زمان عموم قبول التوبة قبل أن تطلع الشمس من مغربها هذا بالنسبة للعموم وأما بالنسبة لكل أحد ينبغي أن يتوب قبل أن تبلغ الروح ألحكو. الأمر الثاني الذي يتعلق بعموم الخلق أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مضربه فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعهم وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها ثم قرأ هذه الآية لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فهذه خمسة شروط إذا تمت صحة التوبة ولكن هل يشترط لصحة التوبة أن يتوب من جميع الثنوب هل يشترط لصحة التوبة أن يتوب من جميع الثنوب يعني رجل يشرب الخمر ويأكل الربا تاب من شرب الخمر هل تصح توبته من شرب الخمر وما يزال على أكله الربا أم أنه لا تصح له توبة وإن تاب من شرب الخمر حتى يقلع أيضا عن أكل الربا الشيخ رحمه الله ذكر متخالفينهم فذكر شرب الخمر وذكر أكل الربا ولم يعرض على المتماثلين لأن هناك من الذنوب مثلا الوقوع في الزنا وإدمان النظر إلى المحرمات فهل إذا تاب من الزنا وظل على إدمان النظر إلى المحرمات فصح توبته من الزنا وهو باق على زنا العين أو لا تصح من أهل العلم من قال إذا كان الذنبان من جنس واحد كالنظر إلى المحرمات والزنا فإنه لا تصح التوبة من أحدهما مع البقاء على الآخر وتصح التوبة إذا كان الذنبان من غير جنس واحد كما ضرب المثال رحمه الله هنا فقال لو كان أحد يشرب الخمر ويأكل الرئيس فتاب من شرب الخمر صح توبته من الخمر وبقي إثمه في أكل الربا ولا ينال مع ذلك منزلة التائدين على الإطلاق يعني مطلق التائد لا ينطبق هذا عليه لأنه مصر على بعض المعاصي هل يشترط لصحة التوبة أن يتوب من جميع الذنوب في هذا التقصيل الذي ذكره شيء وتفصيل التفصيل أيضاً فيما ذكرت لك وهو من كلامه أيضا في غير هذا الموضع رحمه الله قال فيه خلاف ولكن الصحيح أنه ليس بشرط فيه خلاف الصحيح أنه لا يُشترض أن يتوب من جميع الذنوب حتى تصح التوبة من ذنب من الذنوب مع البقاء على ذنب آخر الصحيح أنه ليس بشرط أن يتوب من جميع الذنوب والصحيح أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على غيره مع الإصرار مع الإصرار على غيره وهما روايتان للإمام أحمد وأقرب ما تجد فيه ذلك مذكورة مدارج السالكين فقال أنها تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره لكن هذا التائب لا يصدق عليه وصف التائبين المطلق فيقال تاب توبة مخيدة لا مطلق لأنه تاب من ذنب وبقي على آخر فلو كان أحد يشرب الخمر ويأكل الربا فتاب من شرب الخمر شح توبته من الخمر وبقي إثمه في أكل الربا ولا ينال منزلة التائبين على الإطلاق يعني وصف التائبين المطلق لا ينطبق عليه لأنه مصر على بعض المعاصر رجل تمت الشروط في حق وعاد إلى الذنب مرة أخرى يعني تاب توبة صحيحة وأتى بالشروط ولكنه بعد التوبة عاد إلى الذنب مرة أخرى قال فلا تنتقضوا توبته الأولى لأنه عزم على أن يعود ولكن سولت له نفسه فعاد إنما يجب عليه أن يتوب مرة ثانية وهكذا كلما أذنب يتوب وفضل الله واسع وبهذا تظاهرت الأدلة بهذا تظاهرت الأدلة في كتاب الله وفي سلة رسوله صلى الله عليه وسلم كلما أذنب العبد أحدث توبة من ذنبه وتاب إلى الله رب العالمين ورده الحديث الثالث في إثبات الضحك وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة فقالوا كيف يا رسول الله قال يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد هذا لفظ مسلم وفيه إثبات صفة الضحك لله رب العالم إثبات صفة الضحك لله في بعض النسخ كلاهما يدخل آن. وما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله كلاهما يدخل على الإفراد كلاهما يدخلوا وفي بعض النسخ كلاهما يدخلان على التثنية كلاهما يدخلان وذكره شيخ الإسلام على الإفراد وهذا وهذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا صحيح عربية قد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كلا يجوز في خبرها سواء كان فعلا أو اسم مراعاة اللفظ أحيانا ومراعاة المعنى أحيانا أخر يجوز في خبر كلا مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى اجتمع في قول الشاعر يصف فرسين كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي وَكِلَّ أَمْفَيْهِمَا رَابِي فَذَكَرَهَا عَلَى الْعِفْرَاءِ وَذَكَرَ بِالتَّتْنِيَةِ قَدْ أَقْلَعَ وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ وَهُوَ الْأَسْوَدِ ابْنِ يَعْفُرِ إِنَّ الْمَنِيَةَ وَالْحُتُوفَ كَلَا هُمَا يُوْفِي يُوْفِي يُوْفِي الْمَخَارِمَ يَرْقُوبَانِ وقوله يرقبان بالتثنين فقال الشاعر إن المنية والحطوفة لهما يوفي المخارم يرقبان سوادي فهذا وهذا جائز قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما كلا الرجلين كلاهما يدخل يدخل الجنة وفي بعض النسخ كلاهما يدخلان لأنه يراعى اللفظ حينا ويراعى المعنى حين. الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك إلى رجلين عند ملاقاتهما يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة وأحدهما لم يقتل الآخر إلا لشدة العداوات بينهما ثم يدخلان الجنة بعد ذلك فتزول تلك العداوة لأن أحدهما كان مسلما وكان الآخر كافرا فقتله الكافر فيكون هذا المسلم شهيدا فيدخل الجنة ثم من الله على هذا الكافر القاتل فأسلم ثم قتل مجاهدا في سبيل الله رب العالمين شهيدا أو مات بدون قتل فإنه يدخل الجنة فيكون هذا القاتل والمقتول كلاهما يدخل الجنة فيضحق الله إليهم في هذا الحديث إثبات الضحك لله عز وجل وهو ضحك حقيقي لكنه لا يماثل ضحك المخلوقين ضحك يليق بدلاله وعظمته ولا يمكن أن نمثله لأننا لا يجوز أن نقول إن لله فمن أو أسنانا أو ما أجبه ذلك لكن نثبت الضحك لله على وجه يليق به سبحانه وتعالى فإذا قال قائل يلزم من إثبات الضحك أن يكون الله تبارك تعالى مماثلا للمخلوق نقول هذا يلزم عندك وأما عند أهل السنة فلا يلزم مطلقاً. لأنك أنت الذي تمثل أولا ثم تريد أن تفر من هذا التمثيل فتعطب فأنت كمن يتطهر من البراز بالباو أنت تريد أن تنزه وأنت تقع أولا في التمثيل في التشبيه ثم تفر إلى التأويل والتعطيل وأنت كالذي يفر من الرمضاء يحتمي من الرمضاء بالله، وأما نحن فنقول هذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى ثابتة له جل وعلا وهذه الصفة الثابتة لله تبارك وتعالى على قدر ذاته وذاته ليس كمثلها ذات فهذه الصفة ليس كمثلها صفة إطلاق أنت تقول يماثل المخلوقين ونحن نقول لا يمكن أن يماثل المخلوقين أبدا في صفة من صفات سبحانه وتعالى ما دام ثابت له تبارك تعالى في كتاب أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فالجواب أنه لا يلزم أن يكون مماثلا للمخلوق عند إثبات الصفة له لأن الذي قال يضحك هو الذي أنزل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء صلى الله عليه وسلم فالذي قال هذا هو الذي بلغنا هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا من جهد ومن جهة نJulia فالنبي النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في مثل هذا إلا عن وحة لأنه من أمور الغيب ليس من الأمور الاجتهادية التي قد يرتهد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقره الله على ذلك أو لا يقره لكنه من الأمور الغيبية التي يتلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحة لو قال قائل المراد بالضحك الرضا. يعني الإنسان إذا راضي عن الشيء شر به وضحك والمراد بالرضى الثواب أو إرادة الثواب كما قال ذلك أهل التعطيل فالجواب أن نقول هذا تحريف للكلم عن مواضع فما الذي أدراكم أن المراد بالرضى الثواب ما الذي أدراكم الآن أنتم قلتم على الله ما لا تعلمون وقلتم ذلك من وجهي فتكلمتم هذا الكلام الباطل، وقلتم على الله ما لا تعلمون من وجهي الوجه الأول صرفتم النص عن ظاهره بلا علم والوجه الثاني أثبتتم له معنى خلاف الظاهر بلا علم فمصيبتكم سوداء إن شاء الله صرفتم النص عن ظاهره بلا علم وأثبتتم له معنى خلاف الظاهر بلا علم آيه فتكلمتم هذا الكلام الباطل وقلتم على الله ما لا تعلمون من وجهي ثم نقول لكم الإرادة إذا قلتم إنها ثابتة لله تبارك تعالى فإنه تنتقض قاعدتك يعني إن قلتم نثبت له الإرادة فنقول إذا أنتم تفرون من إثبات هذه الصفات لله تبارك تعالى لأنكم إن أثبتتموها فقد شبحتم الله تبارك تعالى بخلقه فنقول لكم تثبتون الإرادة فيقولون نعم فإذا قالوا نعم نقلت ما قط ونقطتم قاعدتك لأن الله تبارك وتعالى أثبت للجدار إراد كما أثبت للإنسان إراد ولكن أثبت للجدار إراد فقال تعالى فوجد فيها جدار يريد أن ينقذ يريد فإذا أثبتتم الإرادة فقد شبهتموه بخلق بل بالجمادات فما تقولون الآن؟ فأنتم إما أن تنفوا الإرادة عن الله عز وجل كما نفيتم ما نفيتم من الصفات ولا يسعكم وإما أن تثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وإن كان للمخلوق نظيره في الاسم لا في الحقيقة وتكون الصفة على قدر الذات على قدر الموصوف كما هي قاعدة أهل العقول لا أقول أهل العقول المستقيمة بل أهل العقول فكل من آتاه الله مسكة من عق هبوا من عقل فإنه يثبت هذا ويقول الصفة على قدر الموصوف الصفة على قدر الموصوف والفائدة المسلكية من هذا الحديث هو أننا إذا علمنا أنه عز وجل يضحك فإننا نرجو منه كل خير ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله أَوَيَضْحَكُ ربنا قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا قال أضحك ربنا فقال النبي صلى الله عليه وعلى وآله وسلم نعم فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا هذا الحديث رواه وكيع بن عدش عن عمه أبي رجيم رضي الله عنه واختلف في عدس فقيل حدس وحكى الخلافة في ذلك ابن حبان ثم قال أرجو أن يكون الصواب بالحق والصواب بالعين كما قرر الأئمة رحمهم الله رحمة واسعة فروى وكيع ابن عدس عن عمه أبي رزين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره, وقرب غيره قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب عز وجل قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا هذا رواه أحمد رحمه الله تعالى والطيار في مسنده وابن ماجه والبيهقي في الأسماء والصفات والآد الري في السريع وابن أبي عاصم في السنة والحديث حسنه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في غير ما موضع. فقال أبو رزين رضي الله عنه أو يضحك ربنا يا رسول الله قال نعم قال لن نعدي من رب يضحك خيره لن نعدم من عدم علمة إذا فقده يعني لن نفقد الخير من رب يضحك إذا علمنا ذلك انفتح لنا الأمل في كل خير لأن هناك فرقا بين إنسان عبوس لا يكاد يرى ضحكاء وبين إنسان يضحك هذا في البشر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما البشر كثير التبسوم عليه الصلاة والسلام ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حديثا أثبت به صفة العجب لله تبارك وتعالى وفيه أيضا إثبات صفة الضحك فنذكره ونتوقف عنده إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو قوله وهو من حديث أبي رزين أيضا رضي الله عنه عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزيلين قنطين فيظل يضحكم يعلموا أن فرجكم قريب وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وأخرجه الطبراني في الكبير وهو حديث حسن فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا التعجب يستعمل على ودهين ما يحمده الفاعل ومعناه الاستحسان والإخبار عن رضاه به والثاني ما يكرهه ومعناه الإنكار والذم له عجب ربنا من قنوط عباده القنوط شدة اليأس من الشيء والمراد هنا اليأش من نجول المطر وزوال القحط عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره أي وقرب تغييره الحال من شدة إلى رخاء والغير بمعنى تغير الحال وهو اسم من قول غيرت الشيء فتغير حاله من القوة إلى الضعف من الحياة إلى الموت والضمير لله تبارك وتعالى وقرب غيره والمعنى أن الله تعالى يبحث من أن العبد يصير مأيوسا يصير مأيوسا من الخير بأبنى شر وقع عليه مع قرب تغييره تعالى الحال من شر إلى خير ومن مرض إلى عافية عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين الأزل بسكون الزاي الضيق وقد أزل الرجل يأزل أزل وصار في ضيق وجد أزلين قنطين حالان من الضمير المجرور في إليكم ينظر إليكم حالكم أزلين قنطين فيظل يضحك هذه صفة الضحك يعلم أن فرجكم قريب يعلموا أن فردكم قريب فاللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين هذا القوة المتين فرج كروبنا وكشف غمومنا وأزل همومنا ويسر أحوالنا وهد قلوبنا وأصلح بالنا واشرح صورنا وثبت على الصراط المستقيم أقدامنا وثق الموازين لنا يا رب العالمين وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وهذا القوة المتين وصلى الله وسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.